ها ها ها ها قبل ها... ها... ما نامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال كيف يقاس العمر بايام ام اعوام فتأملت جلست افكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر الا الاعمال اعمال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 اعمارنا اعمالنا و سمت اسماؤنا نمضي وتبقاها هنا. اعمارنا اعمالنا و سمت اسماؤنا نمضي و تبقاها هنه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 اعمارنا اعمالنا بها سمت اسماؤنا نمضی وتبقاها هنا اعمارنا اعمالنا و سمت اسماؤنا نمضی وتبقاها هنا